المستكملين الشرطة وبعد الكرام ما زلنا مع التفسير وصلنا إلى قوله جل في علاه قل من بأدي مركوث كل شيء ويجير ولا يجار عليه إن قل فأنا تساغلون لله قل فأنا تسحرون, فأنا تسحرون نحن مع التفسير وصلنا إلى قوله جل في علاه كل من قل, قل من قل كل من الارض امن فيها ان كنتم تعقلون سيقولون لله قل فقل تذكرون قل من بيده قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله الا فلات تكون قل من بيده ملكوت كل شيء ويدير ولا, ولا يجار عليه انتم تعلمون فيقولون الله قل فانا تسحرون وقلنا بان الله جل وعلا هنا يعلمنا تعليما اساسا في المناظره مع المخالف رد المخالف من المختلف فيه الى المتفق عليه رد المخالف من المختلف المتفق عليه هم اختلفوا على التوحيد الإلهية وكانوا يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة وإلا فاعتراضهم على التوحيد الربوبية أيضا موجود لكنهم قد اتفقوا على التوحيد الربوبية وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله فردهم الله من المختلف وهي توحيد الإلهية عندما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة ان هذا الشيء عجاب فردهم إلى المتفق عليه فلما أقروا بالمتفق عليه قال هذا يلزمه هذا يستلدمه فإن الربوبية تستلدم الإلهية فإن الربوبية تستلدم الإلهية لذلك قال كل من الأرض يعني من الذي خلقه وأبدعها وأنشأها عن غير مثال عن غير مثال سابق قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من بيده قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون وهو درهم من توحيد الربوبيه الالهيه المختلف فيه الى توحيد الربوبيه المتفق عليه طب هاته فجرهم جرهم من المختلف فيه عليه قل من يملك ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون الا فأنا تصحرون فكيف تخدعون وكيف تصحرون وأنتم تعلمون بأن الله بيده ملكوت كل شيء وإن من شيء اللي عندنا خزائنه وما ننذر إلا بقدر معلوم وهو القوي القادر هو الذي يجير ولو يجار عليه سبحانه جل جل في علاه وأنتم تقرون بذلك سيقولون إلا فأنا تصحرون كيف كيف تخدعون وقلنا يعني التفسير الأصيل في هذا الباب بأنهم بأنهم وافق هواهم هذا هم يتبعون الهوى وافق شن انتبق ووفقه فعامل قال الله تعالى هنا الإدراب الإدراب هنا قال بل أتيناهم بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون مع الله أيها <تصفيق> بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم إذا بل أتيناهم إضراب بل أتيناهم لكن أتعناهم بالحق والحق هو التوحيد توحيد الله هذا هو الحق وغيره الباطل وكله شرك كل شرك باطل والحق في توحيد الله جلت وعلاه والله ما خلق الخلق الا لهذه القضيه العظمى قضيه الكون الكبرى بل أتيناهم بالحق بالتوحيد والقران والقران ناطق ان اتهد الله جل في علا يعرف الله جل في علا بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون هم كذبوا على ربهم جل في علا في نسبه الولد لهم وكذبوا على الله جل في علا في نسبه الصاحبه لهم والله وحده لا شريك له يقين قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم, ولم, ولم يكن وانا بتكلم يركب عايز قال الله تعالى وقال اتخذ الله ولدا بنون ده لقد جئتم شيئا إدى تكاذوا السماوات وتفطرنا منه وتنشق الأرض وتخروا الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولده وما ينبغر الرحمن أن يتخذ ولده إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبده لقد أصاهم وعبدهم عبده بل أتينهم بالحق بترحيد الله فعله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال الله جاء وقد بعثنا في كل أمة رسول أن أعبد الله ويتنب الطاغوت وقال معاذ رضي الله فقال يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله ثلاثه قلت لله رسول الله أعلم قال حق الله عباده ان نعبده ولا نشرك به شيئا هذه قد هذا هو الحق الذي ارسل الله به رسل وانزل به الكتب اقول, له أقول له بل اتينا بالحق وانهم لكاذبون تاكيد على كذبه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض ما اتخذ الله من وما كان معه من يشوفه وقال ما اتخذ الله من ولد بأن الله جل في علاء قال منكرا عليهم لو أراد الله يعني الولد لاصطفى مما يخلق ما يشاء فالكل الخلق خلقه والعباد عباده طلعه أنت الآن عمول مصر عمول مصر اضطل على هاتف بيجب تاخذ الهاتف معك معايا وهذا خلصوا قال الله تعالى ما اتخذ الله من وما كان معه من اله قال الله تعالى الحمد لله لما اتخذ الله لما يقول له شريك في الملك ولما يقول له شريك وله هو وليه من الظلم وكبره تكبيره من دين حطوا في لا لا في الجامع الشريف وقال النبي صلى, صلى الله عليه وسلم امرته ان اخاطر الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ف فقدت الكلمه الكبرى, الكبرى توحيد الله شوف الله تعالى ما اتخذ الله مولدا وهم نسبوا له الولد لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يسبني يشتمني ذي ان ادم يقول لي ولده انا الواحد الاحد او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام وعيسى قال لقومه عبد الله ربي وربكم إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاهد على لا إله إلا الله وحده ولا شركة وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمتي وكرمته ألقاه إلى وروح منه وأن الجنة حق أن النار حق أدخله الله الجنة على مكان من العمل فتوحيد الله جل في هو أصل قضية الكلام الكبرى بأن الله ما خلق الخاصة إلا لتوحيده سبحانه جل في علاه لذلك أنكر الله عليهم وقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم أربع إذن تفسد السماوات يعني والآن الله جعل بيّن لهؤلاء الذين يجهدون كيف, كيف بجهلهم بنسبة الولد لله جلس وعلا أو أن جعلوا الله ثلاثة الأقانيم الثلاثة لذلك قال الله جلس وعلا ضرب مثلا بذلك رجل فيه شركاء ثلاث ورجل سلما ورجل سلما لرجل هل يستواني مثلا الحمد لله بأكثرهم لا يعلمون لأنه لا يستطيع أن يكون عندما تدى قول لي أنا ربما قال انا ما اسامه الله من ولد وما كان معه من اله اشهد انقطعت اذا هنا الله جل وعلا يقيم عليهم الحجه بعد مرض ردوا من المختلف فيه الى المتفق عليه عربوا التي يعتقدونها ويقررون بها ولئن سألتهم خلق الصمات العبد فلقلنا العجل العليم فقال الله يستجب ذلك أن تصرف العبادة له ولا ولا تصرف العبادة بغيره سبحانه جل جل في علاه ما اتقض الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلقه ولا على بعضهم على بعض قلنا إذا وردت الأله بد من المناجع لابد من المناجع قال الله تعالى أفأصفكم ربكم قال الله تعالى لو كان معه أليكم كما يقولون إذن لابتغوا إلى هذا العرش السبيل سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا فرب السماء يأخذ السماء ورب الأرض يأخذ الأرض ورب الأنهار الأشجار يأخذ الأنهار الأشجار هذه نختم فهذه هذه تدل على نقمل إن شاء الله بعد الحلقة سامحوني الآن الحلقة فنختم على هؤلاء الذين انسمون الولد لله جل في علام والذين يقولون بالأقانين الثلاثة والذين يقولون لله شركاء من طوائف اليهود والنصارى وأيضا مشرك العرب الذين جعلوا الملائكة بنات الرحمن قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوان أحد وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليه من الزل وكبره تكبيرا أقول آيات لو كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين فالله هو الواحد الأحد سبحانه وجل فعلا وقضية الكلام الكبرى هي تحقيق التوحيد ومرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله توحيد الله هو الأساس هو الأصل لبناء هذه الدنيا الأخرى بل كون كله خلقه الله لتوحيد الله جل في علاء ثم هنا يأدي الفرضية إذا قلتم لله ولد إذا قلتم لله ند إذا قلتم لله شريك إذن عند المنازعة ولا بد من المنازعة كما قال الله جل في علاء قل لو كان معه آلية كما يقولون إذن لابتعوا إلى هذا العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا قل كان فيما إما آلية إلا الله لفسدتها فرب الشمس ياخذ الشمس رب القمر يأخذ القمر رب النجوم يأخذ النجوم إذن تفتت يفتت الكون بأسره فما دمنا نظرنا إلى انتظام الكون مع إبداع القلب هذا يدل على أن الذي أبدعه وخلقه والواحد رحل سبحانه وجل في علامه قال الله تعالى لذهب كل إليهم بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما سفور سبحان الله تعالى الله علوا كبير ما يقوله الظالمون سبحان الله تنزيئا لله دل علا علاء أن يكون له ولد وهذا دلال على الضعف فإن الأب يرتكز إلى ولده أو تكون له صاحبة يحتاري إليها أو يكون له الند والشريك الذي يستعده في الكون حشى لله ما من أحد له شفاعة إلا بالله جلت وعلا على الله تعالى هل تعلمنا سمية لا لا والله لا سمية لله جلت وعلا ومن الناس ما يتخذ من دون الله ألدادا يحبونهم في حب الله والذين أمنوا أشد حبا لله سبحانه وحده لا شد كلمه اتخذ الله من ولدي وما كان معهم اله إذا لذاب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما سبحانه الله عما سبحونه يا سب الكافرون المشركون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون والعالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون وهنا يقول يس ايضا عالم الغيب والشهاده على البتده انه خبر وهنا على البدلية سبحان الله عالمي عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قال ربيان من مضوع الربوبية الآجنة علاء ان الله اعلم الغيب والشهادة وهذه سعة علم الله دلال على ربوبية الآجنة علاء وهو الذي خلق سبع سماواته ومن الارض مثلهم يتنزل الامر بينهم بتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما انا وجبك علاء إما تريني ما, يعدو ما يعدون كما قلنا بتاعة علم الله جلالة علاء تعلم أن هذه من العظيم مضاعي ربوبية الله جلالة علاء فتعلم أن له الخلق والأمر وتعلم أن التشريع الحق وتشريع الله جلالة علاء وأن الله ما شرع الشرع إلى مصالح العباد وأن الله بعلمه يغني من يشاء يجعله غنيا وبعلمه سبحانه وجل تعالى يجعل ما يشاء فقيرا ويأبو لما يشاء الذكران ويأبو لما يشاء لناس ويجعله ما يشاء عقيما لعلمه ما ينفع المرض وما يصلحه وما يفسد به المرء قل ربي إما ترياني ما يعدون قل ربي إما ترياني قرعها ترياني أبو عمران الجوني والتحاق وقل أني بالهمت بين الرأي والنون من غير الياء فرعها أبو عمران الجوني بهذا كأنه قال اللهم إن قدرت عليه من العذاب والشقاء وحريتني عذابهم فاجعلني خارجا عنهم ولا تشملني بهلاكهم وهذا قد كان وقد كان من منني الله جل في حلال شفاها للسدود عليكم السلام الله وبركاته عليكم السلام وبركاته شفاء الصدور طيب انا اتولى ان شاء الله <تصفيق> يعني مسألة التذكير بذلك اللي <تصفيق> عبد الرحمن قالت وهذه القراءه شاده جيد زيتت جننت والمعنى هنا إن قدرت عليهم العذاب والشقاء وأنزلت عليهم غضبك فأخرجني منهم ولا تجعلني من هؤلاء لأتي أما أن الله قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم لذلك قالكم الرب إما تريني ما تعدون ما يعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين إما, إما أن ينزل بهم غضبك وهلاكك وأرى ذلك فلا تجعلني منهم ولا تشمني بعقابك سبحان الله ومن يأمن مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون لذلك كان عثمان رد الله عنه يقول يقول لو وضعت قدم الجنة وقدم الأخرى لم تطع الجنة ونادي منادي إلى النار لحزبت أنني سأكون في النار لا يأمن مكر الله إلا المناسب قل رب إما تريني ما يوعدون من العذاب الأليم وقد توعدهم الله أشد, أشد الوعيد رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وأجعل ما تذلك على أن الظلم يقع على الكفر ولأنه من أشد أسع طوا وكفرا أهل مكة وقد, وقد شف الله الغليل يوم, يوم الزفن يوم الفرقان شف الله صدورهم من هؤلاء فقتلوهم شر قتلا قل ربي إما ترياني ما يعدون ربي فلا تجعلني من قوم الظالمين وإن على أن نريك ما نعدهم لقابرون وقد كان وقد كان وقد أراه الله ذلك علاء عذابهم وهلاكهم حتى أنه لما ناشد ربه وقال ربي انتهلك هذه العصابة فلن, فلن, فلن تعبد في الأرض اللهم وعدك الذي وعد اللهم وعدك الذي وعد فأبو البقر يقول هون على نفسك يا رسول الله والذي نفس بيده إن الله يفي لك ما وعدك سينجز لك ما وعدك الله وعدك. فرأى جبريل على فرسي فبشر أبا بكر رضي الله عنه وارضاه وكان الناصر العظيم ولذلك مر عليه من النسان بقليب باته وهو يقول هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا وأنزل الله أبهم أليم العذاب والعقاب ونصر الله المعين نصرا مؤذرا نعم. نقب عند هذه الآية الفواية المطلطة من رام الحق بلغه من رام الحق بلغه قضية الكون الكبرى توحيد الله جنة في علام ان الله ينتصر للمؤمنين ويشفي صدور قوم المؤمنين لا. لو بيأسياد فالضبع حتى انتقل إلى الفقر يا رب الله الحمد <تصفيق> لله You learn, eh? Well.